أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتقد أصناما آلهة إني أراك وقومك في ظلال مبين وكذلك نبي إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كُوكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُطِبُ الْعَافِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ جَزِيعًا قَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِ رَبِّ لَا كُنَّا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَزِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّ هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَهْتُ وَجِيهًا لِلَّذِي فَضَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ عَنِفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وحاجه قومه قالت حاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وفع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تحاقون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله الرحمن الرحيم وقبل العوان أي عسكا نعاوة عائزة فضلعتني أفراد و صورة أصنام كمدها قال سبحانه لو حويه وإذا قال إبراهيم لابيه أذرى أتتخذ أصناما وذكر أصنام إذا انقم له إذ وقت قارب إبراهيم لابيه أبيه في أذرى أمر عيسو أذرها أتتخذ موحديا نيسا أصناما صنم آلها سن أو ما صنمت آلها قيامين وإذ قال إبراهيم والكربص إذ وقت قال إبراهيم لأبيه أبيه وحكوه لآزلأي مجد عيسى آزلها أتتخذ أصنامها مثلا ما تسمعيسا آريهة على إيه النعجود والعابدو أصنام بركات لإيساء وعابدو إني أنوه إبراهيم إني أنو وانك وحانا الكعب في الضلالة من كسبنتهم بعضي مبين وعد الله أدوه وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات وكذلك أي كما أرينا ضلالة أبيه وقومه سلا نوت سنة أبيه وقلدي سيئنا بعضي كسبينهين كذلك ساس وقران السماوات السماوات سموات هي الاله سبحانه وتعالى صلاه ودعاء على سيده وملكه سيده هو ابورى سيده ايين عليه سبحانه وتعالى كما ان أبي يقول اني بالد سدن تاسقن سمى سماوا الى الاله سبحانه وتعالى سيده وبقر كل هي سيده وبقر هي سيده ابورى عجائب فسدن يوال ارض تلك من الموقين oo ila ilaaniyay de subhanahu wa ta'ala uqti qoslo oo iimanka ugu sibbato ayaan samada tusnay waalay subhanahu wa ta'ala iyada ilaahiga waa wey dulka iyada ilaahiga waa subhanahu wa ta'ala taasi marka wax macnaa oo ku sii dayay tan mulki gibey lamintahay malafood rahamood samaaba ilahay subhanahu wa ta'ala tilumul kiyo yasadoo aboree cayaabta kusoo badan dulka iyo waha kusoo badan ilahay ee ugu ulkigiisa yahay waxa sida uu weey ay aan tusnay we sida nu tusnaa bihi ya qore inay badi nahan sida يا وجه السماد قصوا وهو مخلوق للك يسدو له وريوها قصوا فلما وقته جنب أمد عليه بشيء إلا يرو رأى خو خاف شد بوعك مر قبلك ملذين حتى كما أنت لم أر ثا هذا خدي كاس وخي أورث دتك أي رؤى وحنزيو شد جذ أيا أورثاس فلما ma aan farax markii xajige geedacay qaale ugu yey Allahu subhanahu wa ta'ala ma jaciilaa koo dacaw koo iduure oo oo isbeddelay ilaah isma beddelo way ki wa jiray wariigu wuu jiridoona wariigu isbeddelay ma hay ma dheemanayo ma tagayo marka xajigan inuu sawqaba abuurin oo makhluuq u yahay waxu garay ta wa ilaanakan degmaaya wax julo iyo dhamaan iyo goob iyo doogobay shabadii ku awoodaysaa ilayaga waxna asa caawado farma janna ali janna waa mugdiga hadda janna laam jannatum jannatul akhiratu wa laa waa meel barwaaqo intee oo فلم اجنما ما كنت ديوي بعليه قفي في الليل فاق القوم باكتسد قالوا في ما كنت سجدت هذا ربي كاسا ربي فلم افا ما قد قالوا في قالوا هو يقول لو تب لاكلين كو دع ما هذا رب كي وحير بوهاي حد بوهاي كان كوي قال ما عفا الامر كضي ضاي قال و خيري ليلن يهدي قدو سنه هانن لا كوننا وحن كم من القوم الضالين قال الباغي لكم نكون حدس الى هانن وان باغي و حصلن ايغو اجل انه فانسيو ايمان ايال الهيال كانت قد ايسا الهيال ومسك عن زيورين باقي جراء مخلوقه وكا انه يساوا حقا تامو فلما ارى الشمس ماركو قررح دي عركبازيه كان حاريه كانت صائصا وموقا صائصا بحضي قارب كوي هذا ربي كاسا ربي جاي هذا كان اوه قررح داكا اكبرو يلا ضيحي الحيثي كويه كل كوي ماركو وحوين tabe hay rabbi halu ayru wax waynay ka saqay war soo ayo wakab tabe farma akharad maxay dhacday farax qaalay waxa yeel qowm qom khayyo mar walba tartiib u qoso kor u soo socanay markaa sidow wakas xadigaas arday فلما أحرك قالوا يا قوم قومك يجيو إني أنو بريهم بري منكاه مما تشركون كوة إلهي وحلصنا إسان كوة إلهي يطيقوا وحلصنا إسان الشيء كذلك إسان أنو بري منكاه محايا يوحق لعبورو يتكد العيو حنيفا حالانا يبكي كسولا حنيا وحن الهي هان يؤلم وحن الهي هان يؤلم وان طوري وان كلحي وان من المشركين ان اقول الهي هي مخلوق سوى خلاصية كمن مين وحا الجمو وحا لابضاضي ومو قوليس مركض طوصا اقول دي بتويلي ان اقول باري وان كاي وحد ثمانية سنة الهي كالي يبان وحد بغداري ياري وجهته لله بان خارج يا إله يجلس مجلسه، أعمار صيدية، قلب دياهي، بلد كييه، كل وحنا نجديه إله رجل، إله يمان، واحد يبغى لنا نجار وقديم، محاي يلاي وح حواري مرة ونسجهم، واحد قالنا والله ورقا سكت تجيه، سكن لا حييه، صائمان ييه، تجيه، واحد مخلوق قلوي قننوي، لكن ياسمرع عورك، عدل كعورك، بابيل الله سبحانه. وحانا يتبعنا خيب وحانا الهي ينردو وانكسر اللحظة وانكسر فيه وما أنا من المشركين وحاجه قومه إننا الدان هي واحد بريرها بغلدي بيوه دوت ضمرك دو حلقة مكملة وحاجه وحال الله الضوغي وهمو قردين فيه قالوا سويه أتحاجوني ميلة الضوغي سان في الله فيه شأن الله الهي قد بلت ضوغي سان شأنه يساو ميلة الهي iraaynu ma'budiyah oo kaliyeyahay oo awoorka kali ku yahay oo cibaadada kali ku yahay oo ku yahay oo nolaynta kali ku yahay mantaashay ugu haystaan oo وعب ما هاي ما بلي وحد واحد وحلصي انه يتعب صم هاي مكي انكبه اي وانكبه المغرب إلا ايه شاع حبي الشيان انه الهي وحد دانم ويه و السليل ايه يهو فره ايه يهي دانم الهي قلبه يسكب من كيه ويجيري انكراو وهو يودع كارا لكن انه مرنا وبقان كاما انه الهي يمخلوق وحلصيه من عد فني إلا الهي سبحانه ودانه يسوي المجي ولا اخاف تعبص ما ما تقدر تكون بي إله يقول خلاص هنا عيسان وشتك لك كذا عيسان الله يشاع رب الشياء إله إنه شيا عطشها ضانة قلبه يجور ذنبه لكن أنا مرة إله كعب شبه واسع ونضي كل شيء علمه إله علم ليس وحش إنكارين ملو وهو الإله ووجوده سبحانه وتعالى علم ليس وهو البواسع ووجهه ملو كل عضانه وجري وعي ومجرو أفلا تتذكر ورددهم الرخقرطة ما وانتمتان إلى هيك السلاسل سلف أصينا إنسان وحواسينا إنسان وتو على وراهم ويدن كلن قهس هيه مخلوق قد وجو صريح وع البناء وع البناء وبن يعلم كل ويدن كل يدن كل لي توه قرحة لا يح إيه, إيه. وحياتنا رضانه سلف أصينا إنس أفلا تتذكر ورماه الرخقرطة إلى هيك وها والبواس إلى هيك وها سبحانه وتعالى صفات قاله البوكر هو تذ غيث عويسانو ووقفنا انسان اله وخر هو فلا تذكروا وكيف سيدا عن خوف وعصنا ما اشركتم واحد الهي شركه كدكتين شنو قاصرا وهو مخلوقه هو ايجها سيدهو ميره بادنا غشام بيداي waxay كون هذه داي با فوارا iyo ku inkara iyo wakaaso balaay ku dhacay ma ما وكيف سيدا أخاكم بعض سنة ما أشربتون إلهي كوه أبو حلص ولا تخافون إذنكم إذن بعض سنة جنة. إلهي جيوهين أنكم إذنكم أشركتم بالله إلهي باتشركات كبكتان ما مخلوقه لم ينزل إلهي وستسود الجن به مخلوقه إنا يوحليه جين وإلهي وحليهين عليكم كيش إنكم يوحليه للسلطان وحد بريره إذنكم سيدوه عبسوه إذن إلهي جيوهين هذا غيرك كي وحلص يسان وبعض سنوه أنا أقول له مخلوقه فأي الفريقين wa aanu geydeenke laa la ku أحق deeda mideeba بالأمن u xaqnimo badan على amnii aan naga taaynaa afsanid ma aniga soo weediin idinkuna ilaahay wax shirk u sameysaan aanu weelay baan wixday marka aad ilaaydeen kuwa aad deed ka bari noqotay ayaa dhibaato kugu sameeyay idinkana ilaahayga subhaanahu waa raas ta caxsanay idan aabuuray weelan ka حدث قرنا يصنع كيان ناقل يدينك ويحاق ننبضل ان يمع المنظرون وكيف الزيامن أخاف واحد سنية ما أشركتم ما من الذي مخلوقه أشركتم الإلهي الشرككا بكتانه وإلهي وحلس يسانه أو لا تخافون إذنكنا إذا نرعب سنية وإذا إلهي واحد سنية محاب دعي أنكم يدينكم واحد وعض لا أحسن وإسانه أشركتم بالله إلهي بات الشرككا ما مخلوقه لم ينزل به إلهي المخلوق قال السوداء الجنين عليكم تشينه سكسر السلطان واحد دليل هو وهو هي إلهي وحليلين طائل الفريقين أحق لغض الطوصة وأني إذنك كابا أحق ناضلا بالأمن إنه آمن نقضون أوسان عبصانين ما ليه إلهي كحران كري إلهي سبحانه وتعالى حدة إساء كحران أين عبصانين الدنيا آخرى من سيدنك سبحانه وتعالى غيرك إلهي وحليسي يمكنهم تعلمون الذين أهمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال لكم سبحانه وتعالى الذين قوي أهمنوا بله يا رسولك يا الرمي ولم يلبسوا أنكدر إيمانهم إيمانك ولم يلبسوا بظلم الشرك أنكدر ورأيك قواسها اللهم تستلم وأصبنا الأمن أخرية ذلك وقواس أمان لون إلهي باحث ذني إلهي بأمان قلبي قوضي عزك لك ما حصل فروح ضدك أبوك بيسان وفروح إلهي سبحانه وتعالى شو ما ورح الهي كتح رامل ورح الهي يطلق انسان ترح اكتل انت هو عبسانة يهبين يماري مددك انتال بيس وكري خلق على لغائي مني خلق على لغائي انكاري خلق على دراسك فالعي خلق على الوثي لي والوثي وحاس انت كتح جرم ورح انت عدالومي. لكن روحه إله فحرن كريجي على إله كما عبد سلطان وله إله قدرين نسممه رب الجفان برومين سين ورس سي إله قدر مر وين سووي ماين مر وس وضلا كتجنن أدينتك تجري أحقق اللي حانه وإله سبحانه وتعالى أصلا ودرين سطر فساعين كرم مريين ناعي إله سبحانه وتعالى قلب جسدي منكم بديو إله عذارين سبحانه وتعالى إما وحية برومين سين ورس سي إله أقدرين atun كانوا laawu iyo wax walba qoreen muqabaysay socod markaa waxaan qonayaa dagan waxaan rafte inaad caafimaad ugu yaraa qofka iyo mashaal kalkay walwalka iyo waxa ugu yaraa waxa doonayaa ka afgar ka caafimaad ama dadka caafimaad ama balaay ka caafimaad ama wara hada rafte جاهجية فقرية دلية حرقية وحائية بلاية وعشرات كراتع سام فنحن نرى صوف مطمئن وإلا كريه قنوم وإلا كريه كفرام وإلا كريه كرسام أو سأضبط سيد الله سبحانه وتعالى ألا تصدمة إنه قلبه مجنان اليوم وحويات مشاكله أكع صن صن إلهيا مرور قفرة قيامضه وح الذين أبو عليهم قوي عملوا بهجتهم رسول كرمه كتاب كرمه أو قال لهم بالسوء أن كل حضار إيمانهم إيمان كذا بذل من شرك أن قدره ورأي كلهم الأمن بإلهيهم الدنيا أخرف هو أمم بهستهم إلى بأم استجاب سبحانه وتعالى وهم بيوه مكتذون وحقون منصبا وتلك حس فجتنا ونقول الإبراهيم هذا ليس يسمى نصر ناصر الشك لمن كسره كيرتر في بيوه كع العدي وحه روحه وحدانا وحجر أو قلبي في <تصفيق> كل جهة كيف سبحانه وتلك تلك تعس أن صوم مرة لا ثانية والهجرة النزعة أعطيناها وأنسى إبراهيم على قومه قن كثي حيا نسأنا على حجاج قن قريسو ورضوا وروح ذيهم آه وش هذا غبا في حيا نسأنا نرفع الخرب نقعدنا درجات من كل درجاتنا شو عن سوا حمدًا لله إذا نمى بريء أو كان ثرو قادناه مركو هلك جاري وإلا يكيل كهرم أي أو يربى يبان كاي يهان أو أو فلؤ كن غوين ضبل غو التورا أن إلهي سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى كسانجين سوا حرك الدن إيمان إنسان ين ما إيه يقين أيه دونك إلى الآخرة درج فيها على سبحانه وتعالى جناد مركي لقلا حجى وثقل الذن كان ورها إليه جعلها سريع قيمها بالهم إليه أتي سبحانه وتعالى وتلك الطاع الصوم رحمة لنا وحجدة الندى أعطيناها وش أكره الطيع وكل حجة سموه قرضه واسكت عليه كبر بيوم أعطيناها وانسينا حجده إبراهيم ما انسينا على قومه ما نسينا طم كل شيء تشرت أرحت جايز قل قريش نرفع درجات في درجات بانقر من روح درج بانقر قاله درجه كده مشاوا ان ضمن ان حكيم واحكمت بدنه ومقفوه روح الدرجه ليسنكر لو يحيو يحيو سبحانه وتعالى عليه والعلم لاي سبحانه وتعالى فر لو قاله فرما قاله الاهي له وإبراهيم. ونحن نتعلم بين إسحاقية ويعقوب كل من الله أردت إسحاقية يعقوبها ونوحنا ونحن نحن نحن من قبل قبل إبراهيم يعني إبراهيم إذا كهو الرئيب ومن درية النح وحاكمتها عرورتس فرعي في ذلك كفر عنه وحاكمتها دا. داود وصليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وحصل ودرية نوح حتى إبراهيم بدريه النوح لنتد إله سبحانه وتعالى كمركو هلاقي وإيش ثر ما إيش صاح عليه أدن كان ودن والنوح بدريه ديهم وكذلك ساس نجد المفسينين سانبيلا إبراهيم إيو نوح وأول مرّة ناي أيام نجد المفسينين نت ده إحسان كسرني صحن أول مرّة وذكريا بدريه ديهم ومن بدريه ذكري ونقولها النوح وحكمي لها ده. ده كفر عمي. ذكرية ويحيى وعيسى وإلياس كل روح على سورة من الصالحين في المدينة واتعقيض عمل خوض في عيها صالح يبي واسم علبة بريسي كمد ولي صعبه كمد ويونسه كمد ولوط مخلوقا هذا بينهم كانوا نواذريف النب و كلن طمن أمبراء لهم كل وارسول النبي فضلنا وان فضل الله على هالعلمين وان صوشي وان المقعوني وان لي عرم كيح وان كفض الله مذول عرم وقت يسا جوي وكفض بذنك ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبينهم وهدينا ومن آبائهم آبريال قد قيد قمنا منه إبراهيم قد أدابي وكان صمى markaadiina ayuun ما abyaal qodobay ma yein in abaay min بعد awayn balan sabciyo abyaalkood kamida nabiyada iyo wadu riyada in arur tooli waxa kamida nabiyada koob kamida arur tooli كوا كميده عمرو تولي وان فضلك كوا وراوه كميده ان فضلك ويتبينهم وان دولنوا وهديناهم وان نون الى صراط مستقيم ذلك ود الله ذلك الله يهدي دي وهو حنون يا ما يشاؤه رب دون من عباد ام بيضا لا سو شغى يا ابيالك وتا يا بيضودا يا ولاله مو كا وحا لسييه اله ين يا هلوني يا الله سبحانه ذلك كان نبيضا لا سو شغى ابراهيم هو كم يديه لسييه الله كما يشاؤه رب من البيت. ولو فضلك البلد إلهي كنصور روين هذا الشرك الثمين لحيان لحبطه وفوري لحامن حقه ما كانوا يعملون وحيان قوات سمين عمل قواته وفوري لهو لذلك كل هذا البلد إلهي يصور شيئا فالله فضلك يا خير كل شيئا اللي بدور هذا الشرك قد حيان إلهي شركه ومركه إلو بيس جاياو وحاق الثمين وبعض به لهو ألي سبحانه ودعاش وراهيك القوات ربو سكرهي الذين وحكوا عثيناهم عن سنة الختابة عن سنة والطقمة المنظمة عن سنة وأنه هو النبوة عن سنة فإن يكفر بها هذا يكف في رياني فإن هذا يكف في بها أنه النبوة اللي بي الله يبحثون هذا يكف في رياني هؤلاء القوة عن قريشه وقريشه كثرت فقد وكلنا بها ونهقول على النيت وأوتر قوما قرب ليسوا بيهان نبينا النبلا، بكافرين فكفرنا يو، قين هدي دين نبينا النبلا، ألوهنا نايبا خسر كوا كفرية، الله سبحانه وتعالى رحي إلهي سبحانه وتعالى هو أولي، أولتر قال هو كاشي، دد أن ككفريني، دد بدن، أيه الله سبحانه وتعالى خليك قرن من النبلا ولائك الذين اتيناهم الكتاب وولفكمونو وتصيقت بها نعلن ولا حداك كفرين هاولا يكوني نبي لهم هذا كلن دول كل, كل جوغا فقال وكلنا بها نعلن ولا يروى انت كانوا قالنا قوم انليث انايم بها الله اله قد يبعى رسول كنجوي صلى الله عليه وسلم وقفت البلان اوه احا انبيان الى اقوار سبحانه وتعالى كيف وفد بنا اضان اصب سبحانه وتعالى ورد القد قوة اللذين وقوة الله الى وان يببب ودعهم وضلع المريان يبصد القد هذا لا اسألكم السؤال سؤالهم عليه القرآن كان دوش يسا السؤال ان اجري ان كسوا اعلم ايه ما هان إلا ذكر إن هو قرآنكم ما هو ماهن إلا ذكر وانم وين العارمين وسويهاي عالم قوامن بيعن فخلين ما ه أيوة أيوة ذكري ويان وما قدر الله إله مولين حق قدره يهود بعير سبحانه وتعالى قارين وما قدر الله إله مولين حق قدره وين كيشي أولها حق أولها إذ وقتي قالوا أيبهان ما أنزل الله إلهي مثل الدجين على البشرين بني آدم دشي من شيء مركب ربان رسول فهنا إبانيان صلى الله عليه وسلم يهودي أي عبو حيبهان إلهي سبحانه وتعالى وين يبقى فرور بني آدم وحكومته الدجين أم بيذي حريب حيبهان جت مراعيك صاصة أيبهان وما قدر الله إلهي موين حق قدير هوين كأولها أي حق أولها إذ وقت قبير إلهي هوين قالوا إلهان ما أنزل الله إله من سعوده على بشري بني ألم شيء من شيء قلوا حاسر هذا النبي الله محمد من أنزل يا سعوده الكتابة كتابة يا سعوده الذي كتابته جاء إلي به كتابة موسى نورا حالق ويهي كتابة شنور ورودا ويهي نور ورودا حالق ويهي للناس بالنور يهي تجعلون من كتابك إليك بسودة الجيبة ولاقى فقرة تنوي حاشة تبدونها وضموجناتنا قرار ديسة وانتي ما انفعاده إذن يمكنك إليك إيا وحى أدليلين كوه رميتي اياد ضدكة تصعي ساهم وتصونا كثيرا انتي بلنين نوالقرشان كتابك وعلمت محالة إلين بري ما لم تعلموا واحدين أفوانين أنتم إليك إيا ولا حباؤكم بيلك من المنبو إليه إليه كتابك كتاب توليها أتكبر سن. كتاب تسعيل اتوه بشان او حاطر الله الله الهي بسعيل كتاب تتوراه لها سلاسة فات كيسو اهيان الهي بسعيل ثم درهم مالكتسا وقلت جوابته كتاب نبولهم في خوضهم باطل كولا لحيسا يلعبونها بكي يارا وحا يقول لحجانة باطل كيام مولكا سل كيسي قندي سعاده بي كتاب لحتك انتا طلاق يارا إلهي سبحانه وتعالى حسابني دونت من دونه الكتاب من أنزل يا اله بني ادم ورج الكتاب كما تو دجين من انزلها يا تو دجي الكتاب الذي كتاب جاء به ليهم موسى نورا حلوي هي الكتاب خاص وهو دن حالوي للناس ضد هي ددك اي نور يره حنوي هي تجعلونه كتابك مركز هذا مثل ولادها بقرتان تبدونها موجنة كان قراطيس انتي إذنك iyo مسارح لنك هو iyo إيو فردق إيو بعد دكت تصيصان موجنة وتخفونك خيرا انتي كراء ورنة والقرس كتاب وعلمتم حالا إذن بري ما لم تعلموا وحيدا أقولين أنتم إذنك إيو ولا أباكم أبيالكم مننا وحيدا أقولين إله إذن بري هذا الروح حدوثا إلهي ديني سأقولين waa we wa sa bisha wa u mi baraha wa do xari kas ba kal ma yaqaanya wa oo kaliw mahawa kubara na ku sina aq naq ba oaha kugara nayo eun ya x ku waa ku nay oo kugara na wa sama la ya hulkala malu waxa وعلمتم ما لم فعل أنتم وراءكم قلوا حتى الله, الله إله كتاب كسر خم سفات قالها ثم ذرهم في القوذيم كجثة يلعبونها وهذا كتابا كتاب نووي أنزلناه أن سودجيت باركنا حاله مدة بركيه وامد خير كيس النعسيس أي وحلقها وعاد بالنيء آخر اللحظ كتاب كاني بركيه وبلنطهيف فأجلس وبلنطهيف إلهي سبحانه وتعالى قبري وحلوه وعبور قبري آخر قبري أدون كن قبري وماليه قبري وعطفاي قبري وهو جنب كو عبدني خير بدن خير الدنيا من آخرات قبري وقوى وبركتينهم مصدق ورمين كتاب كن مصدق لي كيف رمين بين يدي كوري ووحيته كوري كتابها يضمن أي رمينك TO we tunndi enzel newan si da j ji na bi ha kita bi ka ku w si li tun sa duugu di kito o marwara qiyoy in ko d make q dan mag o danirare maka oua we hoyu hauraha iya waxa kwa وهم بيون ضد كتاب قران على صلاته سراوه هو اي حاسدون الى الينهم روح الكتاب قران اخر رميتنا حق يقان صلاة اي الى الله سبحانه وتعالى فصلاة الى ان ما يجن اخر رم ما يجن كتاب قران مر ما يسمو تاس على الله سبحانه وتعالى وهذا كان الكتاب الغي انزل له ان سوت جن يج سوت جي او كل الله سبحانه وتعالى مبارك مد بركاي في خير كيفي في سايس عيبان تاو مسدقينا كيف الرومين يقوي الرومين بيني دي ايشي كوري بوتوت ايشي كوراي سولا اندالنا وحان اسوداي لتندرتو ادو دكتو كتاب كان وملقرا قريويين كويي ددك دكن magaaliin de dhagaxanti iyo dhulki iyo xarri waxba taray may e ومن حولها اي هوا كو هاريليسنا ادونت كالا بركا اديه كتاالا ماليمد ادونت او دمكن وا حول كيدو يدو وا بردن والذين يؤمنون بالآخرة هو اخر الرمي يؤمنون بكتابه و يوم يروح اقراهم يسمون كتاب كروبيشين بي اخر, من من رمي. آخر رمي من من من من على صلاه و ادد كتاب على صلاتٍ بيحاشدون إلارية وقت هذا إلارية مرك marka ويسير ذي إلارية مرك الجلآن نخشوه ذي ذي خيراه ذي ذي بإلاريان ويكتد بوره ومن أضلهم يا كبل كبل من بلن مما روح إسترى أوريس على الله كذيب رسول إله بن فاور يا كقلن أبلن أو كخير دار أو كقل بلن روح إلهي أوريس بن أو قار روح إلهي يا كبل من بلن ووحيه إليه وليه يوحيه إلهي سبحانه وتعالى بهي وحيه والحال لم يوحى الشيء محلو وحيه إليه ويسجلونه ومن روح يا قضن البطن قال يلي سنزل وانسود الجل مثل ما أنزل الله إليه وانسود اليه روح السجل يا قضن قال له ولو طراها الضال الكراك إذ وقتها الظالمون قوة هذا لا داعي له جاردني ماذا هالك جرت؟ إلى يفعلها أدنى من نسي الجوية أدنى من أي وريق الجوية ولو ترى عبد الأركي هذا إذ وقتها الظالمون قوة ظالمين تجارة في غمار النوم تسكر النوم كيس سوين مركب النوم تسكر كيس سوين استعلان والملائكة والحال الملائكة ملاك الناس كقاسيين باستوديوين كانوا ها يفديهم kayda sayo garaci naftiba jirka ku calays markaa yar diribuna wajiyahan waadbaar wala garaci akhrij wa antusso saasara naftu naka ku dukto melo marka basteen hanay way wa ton tanki wajiga yasi ayata kala shaggan yi la garaci dabar wal malaaika to wal hal almaayyo fakarati جعلوا الله يسيرنا يخرجوا أنفسكم بإليه نفتحنا الصواب على نفتح الصواب اليوم منطى ما رأيت الثالثة يقول له هايسا تجدون الله إذن أبع المرن على بذين دولي يوم على بذين هانيوت إذن دولي أيها اللي ينقع أبع بما كنتم واحدة إلينا السبب فقورونا قوةها على الله إلهي هتكون لهم غير الحق والحق غيرك ياهو نحن عذب لهم كبه المرنى يوم منطى إذن كبه الله مني ilaahi subhaanahu wa ta'aala qulna awrin jiddan ilaahi subhaanahu wa ta'aala inni wahi wahi ilaahi subhaanahu wa ta'aala diijta qul sunud qalan sunud jina ilaahu rasul arruha qulna awrtana wa saaf kala wun sidhinda wu dhahay awu saayndiya wu saay رسول الله قالوا اي رحو الطبعا ورطا نارها وديها بالقلوة دين دون رحو السبا الدريب ماكس الله تعالى لقولها يا نفتي مركي كبحة ومن اظلم يا كاك قالوا من بضن كذل من بضن من من رحو افتراء على الله كذيرا الهي الدان فوع ورطي yiri قال ام يري هو سيئ اليه والأي وحي يري والحال لا هل حرف انه احي ونو ومن رحو يا كذل قال يلي. وَيَذِرُونَ سُوءَ الذِّنَى يَا مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ حُسُودِي يَا قَلِيلَ وَلَوْ تَرَاهُ الْقَوْمُ أَرْكَنَهْ إِلَى وَقْتِهِ أَظَالِمُونَ كُفَّارٌ فَهِيَ فَصَابِرٌ وَمُرَافِقِينَ فَمَا يَعْلَمُ السَّكَارَةُ نُكَى كَيْ كُسُوغَنِي هِن وَالْحَالُ الْمَلَائِكَةُ تُنَا بَاشِدُ أَيْدِي جَعْمُودَ قائلين أيقون ده يمرأكتي أخرجوا أنفسكم نفسي صعب بصي اليوم ما أنت مريت هذا الكلام يتجدون ليدنا والمرن عذاب الدنيا عذاب الدنيا بما كنتم أهنشين صعب غيران تقولون قوي ده على الله يبتودي جسنا غير الحق الله حق هين وقولت محاذاه إذن أنا يأتي له أيام السنة تسكبنا قوي ككبر يوم صواعق ليدنا عذاب يفصل الله عذابكم كم هذا من كوا والمرن إياه إليه يأتي ويا اخواني اودو gaansatan oo ka damaysan baadi den ilaahay subhanahu wa ta'ala kubran wa salaam waxaan haqan ku jiraaya wala qadjituna turada ilaahay subhanahu wa ta'ala qiyamada ahayaaw ama qabrada dadka shaas ku wala qadjituna wallahi qadjituna wadno timada furaada idinkoo kama sanin ku وتركتم ور كسوتكن ما قولناكم وحانين سيناي وراء ظهوركم دبركينا دنيس وما نرا ابو على داهي معكم معينا الشطاعات كوي ديش فعيو دين هرجين الى دي. الله الذين قصر عنكم اتشاجتن او ادونك أنهم انهم فيكم يدين تحين الشركاء اي هيين كوي لاي لو وداغو ول لقد بينكم وحيدين حيكو اشجان جدا وغو اي Ollaan Ankum, ajan yhdessä. Olemme yhdessä, katar meillä on myös eri asioita. Meillä on eri asioita, mutta meillä on myös yhteisiä asioita. Meillä on yhteisiä asioita, mutta meillä on myös eri asioita. Meillä on yhteisiä asioita, mutta meillä on myös eri asioita. Meillä on yhteisiä asioita, mutta meillä on myös eri asioita. Meillä on yhteisiä asioita, ما لحقني ما حدواها يودوله ذنفكمها يوددذنفكمها وطبعاً له الجامين أيها البقرة هاي هو كريج وحرب الموت توم كراحت الموت توم كفن كحن أيوه كمان خلقناكم الدون كمركز من محور الله ما ما لحبا الله ما حوارات الله ما موعارات الله الدون كمركي امر يسین سيد وقاري قلت ما قدمو ربنا يا وتعالى sama xalaxna ku saarin ku abuureba ku timaadeen oo idigu timaadeen bal dahayey awla mar markii ugu horeeyey ee adduunka ku timaad soo hawo qawga ma wasad oo marka kasoobnaayeen wax aad haba yaraateen tigid wax kala soo maray wax qaba yimaaray wax ku mare نسكين بات وما انك روزه قبه هفري وتركتم واتكسروا فالثان ما خولناكم وحا ينسيهنك وحي اللي ينسيهنك وراء ظهوركم بالي ادوهم كبير تقاتل معدن لبرك القراش وحا الواسان مر وحي اللي ينسيهن حوق اهايو حول اهايو قبيل اهايو ملحن يمع اهايو جاه اهايو مقع اهايو واكتب وراء ظهوركم وما نرى معكم وردكم اهايو aba ko ila ila wadaageeyaan laq ko inta hore wadaageeyaan alla ka ku dhay waan ma aragnu maakumii ciin sharakaakum kuu shirkada ila ahaa kuu aniga iyaga aad waxna wadaayeen maarkawii aadina kuwaasoo cadamtu هو يشرك رأها يعني يوحي رأها وقرض بايف ما أنت واحد يسيطين ملو وضل عنكم ما كنتم تزعون وهي أدشيرين جفتين وقضوا من أنت معرك تان إن الله فارق الحب إن الله إلهي فارق الحب حبدا قجيحوه وأن الله افتبادتك قجيحوه كميرتك أصبح سيود حبدا جليده هو مسجده هو اكثرينك هو هبله هبله واكن كاردلعيوه مارك عدبالك أصبحوه حفاظ ما نلقى كوري الناس تتكال ويرها وارتوا يجح يا جح حفاظ ديساء أم الله أصنائله بلغى كسرصها إلا عيساء اللي يقاني النظر الله سبحانه وتعالى سكة صدان قصة ما يمنى إنه مجحكر وانقرنا كريهو أصباره لأن الله نفين لكن يا جحي الله سبحانه وتعالى يا وحا كسرطي يا الله لفتاً تمت ألق. السلحة اللي أقربية يا جحيهو جيكي كتوخيه الله سبحانه وتعالى ان الله قال اؤمن به سبحانه وتعالى ونبريا والساسنا يربنا سبحانه وتعالى وتعودت حمد ان الله خالق الحب والنوى لاخ كان من نور من البيت من نور بان فو والنور والروح الحاجابه كسر بحرنا كل جن ميد والمنيه سمعنا كل جن ميد صمت ميد وحن نوربه ميد وحن نوربه وميد يلاهب سبحانه وعنى الاساس وكنت شبرت وميد وشبرتها سكسر بحرنا وبقى رشا له وصاة صاة صاة صاة وصاة صاة صاة يا وحب يخرج الحي من النار بقصار بحيات من الميت بدر انتهجي ومخرج النار تاع السير ومخرج الميت ميت بقصار النار حي هذا هو النور شاي وهميرا كسر النار ميهاو شمرت والنور شاو وبندها كسر ده بعليم راعلونها رجيا وكافرون بعروف ومخرج الميت ميت بقصار ده بحيات من الحي ذلكم كان صاير الله وكعباد معبوده يا سيدي كرون هلالي أين سبحانه وتعالى الدون كانت ضمهوا لي وحوان جارني هذا ما دايك رتاح أنا حبب كصوة بريان قلين حببه قلين والله عاصي حرورتا وكذا وكذا أنا صدها مأولا بحسوان كرون يجل وحوان حربربا جارني كلا مالي ذلكم كينا صايا لله وكان عبادة لهم معبودة لهم فأنا كفكونا سليمين لحيو إلهي والسائلين فتكال لحتين كواهم وحوروا هنا وإذن كواهم سيسادة واللحتين أيو قال الله سبحانه وتعالى فأنا قل حق. إصبح إلهي وقال السباح رجيحوا هذين من قد تحجيرها المدرب جوغه إنا وهده إنا وحنب عضاني هل كانت عضان كصير مقانس يا سائل هذين كيان كحيح. يا مالكي هل كانت تصور بالله الله سبحانه وتعالى فألفوا الصباح إلهي وكان صباحا جاه ح همين ك كان أنتوا دلعيه هل كأنتوا دلعيه سأوفي سا جوي عدنت إلا بدون كذا مقصد وجعل لي همين ك إلهي هو خيالي سكنت الجنان صوب فصعد مجرب بوق مجرب رأى البور حرامي ما ورسا كتب مر مجالني وها رأى غير كمس وعشان غير ولا ولا السحنة ولا ولا الدول وجعل الليلة سكنا إلهي رساء وطر قال سبحانه وتعالى والشمسة يوال قمرنا تسبانا يجلياني بحساب وإلهي كريم وحساب قصر هذا هناك قراء يضيح الجرميان انت sasaa lugu xisaab sado hayn qorraxdan iyo maareen hay ku soo daan xisaab akay lugu xisaab sado wuxuu shamsay iyo qamarna ilaahay jacala u xukey leeyn riyane ko ku soo daan xisbaan xisaab ko ku soo lugu xisaab sado darika ka subhda billahi hayn ka الله عزيز يا غالبك هل قدرك يشوت على حريمة الحلم لأبانه إلهي بقى قلتها ماذا يعني أدونك مثالين سكجرتوه إن قراء يجبتوه ضيح يجرؤه هبين يجرؤه مارين يجرؤه إلهي هذا يجنب نور من نيوم وهو إلهي الذي كيوه جعل ياري لكم لأجلكم إذن كدبتن النجوم حتاس إلهي أعبره وإذن كدرسنه ينبو إلهي نعبره فإلهي كجرة اللي تهتدو بها حفرة قرطان ماشاء في ظلمات البر بركة مقديسة والبحرية بقدر مقديسة بركة أسد هذين قد عرف سقطار الله يا والرابين والداعي ماشاء الله سعة الحفرة قرطى سبحانه وتعالى صدق على آخر مواضيع وكتاب ركض الله وراءك كملته تنجوين أيتها وهو إلى الذي كيو جعل يا لكم لأجلكم أن دوما تهتدوا جعلها خلقة إلى تكاو او وذو أمر كميتها لكي تنسق بها حكيم في ظلمات البر برج من ذلك ذي لحيش والبحر بدل ما كن كميه بحر كميه قرثان جهادي هذا السعدي ماذا كرطوني ماذا كرطوني ماذا كرطوني قلت صلى الله لقوم يعلمون ذكر وحجرا ميئا آيات خاصة الوعدي وعليه سبحانه وتعالى وهو اله الذي كيو ينعون كسورات وسكان برأي أنشعكم إذن أورين من نفس واحد أهلا بلأي أنت أول وحسا حاوة حاجة هذا فمستقر فمستقرون فمنكم حايدا كمضاء مستقرون في الرحلة مثل حينكا قصرون ومستودع مددقان دورك أبه يعني المعنى لو أدى بيهاي سطلان لكن مدنبو إيهيو أما هو يدي بيهاي با قصر بيه بحاها أما أبهيو هذا ذا جبر طاي وهو يجي هذا ني ويلي هين وعبيه مرول بنك هي كرم مرة أقول كم ركوب سحالي عبدان سحالي وحنا نبي وين وح كلا قلنا من كوينين سوو معي مع كباري مرة نين كل نغضة بيهن مرة وكل نغضة جبر no maru shabhaay hooyadi mar ma ka soo socdo kowa ma shaala biya ninkowsa kowa mundu mar ka soo halka ka qayb yeeyini koode foormar koode cirabad ayuuhu shabhaay marka waxa kamina dadka midab bi halkiisa ka soo baxay oo dignaa iyadu halka fuxuubnawo fa minku hayn ka mid ah mustaqarr mid qosdo way fahan wa الكلب كل هم كانوا كسر الضحاة بينش قصة سلام آياتي آياتي آيات آية هن حضين القوم يفقهون ضدة وحشاني عدي والرحمن سبحانه وتعالى وهو الهي الذي وقّي انزل سورة من السماء ما أنبي وكسرت جي فأخرجنا وانصرنا به به نبات كل شيء شيء كسر نبات كان كسرنا فأخرجنا وانصرنا إليه به حجسا خضرة منه المرونه باقيه حقيقه خضرا يمد من عجارانه ومره ما صدخيه مره اوه ورته وعاران نخرج وان صاب بحنني منه بي حقيقه حبا حبات متراكبه فيهم حي طالن حبات اسقرطون جليت او قواصت سقطت حرور قواص واحده نباتو يا رب بدلوا حبلها فايسكر فطون ومن النخل ثمرته وحاكمه جيت ميلات من ضلعها هو بهذا قوان لام وحسا يصدر السهران ورعباء أبو تمر الدانية بس انتوي صوف يصدر وانا والجنات المنبيه قصى للنا بها رفت من العنب والزيتون من قصى للناي والرماء من قصى للناي مشتبين حالو الشبهة وغير مشابه ونوا يصدر وانا يصمع انظروا فيري ريه الى ثماره مرحب في ريه بالقرحة إذا أتمر ملك يمرح الصدح إياه وينعي ملك بسلالان بالقيري إن في ذلك العايات في ذلك مرح بيها الصدح فوهى إلهي أن يكسر إذا يساء وكال الدول العايات بخصوا عن القوم يؤمنون هي عاياتك يا رأوه إلهي كوكرتوه إيمان الدول ها إيمان فوق والرائع هدوس الإيمان له إلهي كوكرتوه وكر مليئه وصدقه وإلهي كر مليئه وإنه قدوه وددك النوع عن القوم يؤمنون ددك عساء سبحانه وتعالى كوكرتوه هو الذي أنزل من السماء كثرة جيوه الله وكثره من السماء ما أن فأخذناه ونصوره لأن نبات كل شيء واحد كث دون كن غيره كسر بها بياض كسر بحن هذيك أبادت أبادت وهم البوقلاوي فأخذناه من فيه حجسه من نباته حجسه خضر حارويه من أغار نخرج ونصوره لنا من فيه حجسه حبا حببا كسره لنا مترافقا سك ومن النخل ثمرتنا من طلعها وبحال قوانوي والله شعبوي صاف دانيق النو صاف جواب بحرسق جواب وبح كان متلاكم من غايسونات وشو النود راند سو صفر تون والجنات المبии قصار من عنبنا والزيتون والرمان مشابه الحاروي هاي من الشبهة وغير متشابهين يمدان الشبين عن سركين منظرون إلى الثمري يير حما كاميرا صوره حياه مبفيري اذا اتمره مكاي فيري ان في ذلك مليارات القوميه وجعل لله الهي قصيها صفات سالها ان لغن وين وحيروا سميه شركاء قوه لوداج الجن بيرسمين ليس فر وتعيم بينه الشركه او وخلقوا والحال اله خلقهم واو وخلقوا بغير حلم الحلم الآن الله إلهي بان الزهن إلهي وحضره وكأن الزهن وتعالى أبو نصر يا عمى يسرى وكتر مامين إلهي وحضر في ينه إنه وحضر لهي إنه وحضره وحضر وكأن الزهن واجعلوا لله شركاء الجن ويقول يا لن يا شركاء كردقين إلهي جن والحال خرقم إلهي وأبو وخرقوا ويحبوا ريح ويبان أبو رأيه. له إلهي بنينية وبنات وحين قالوا ضار ويلب ضار بغير علم علم الله سبحانه وتعالى عما يصفون بدي الرسالة قول إله سبحانه وتعالى وكل الأمور وحن نمد عليهم هو إله بدي السماوات واقسم آيات أورايس سوون عندنا كذا يعني والأرض بأورايس أن يكون له سب وان يولد ولم تكن والحال لم تكن له صاحب أو صاحبات الله سب ورد سوى سو إله صاحب الله سبحانه وتعالى وخلق إله أورايس كل شيء رب بهاء ولديه وحاصورا وحمى ساج كان رب بهاء وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم الهي شيء والبر وكان علمه ولذلك كن صايري الله هو معبود حق بكم انكن ابوروا لا اله الا حق هو فهذا عبوده جنكوا قيل هذا عاوي وياناربوا قيل مجدرو إلا هو السجن موجين خارب كل شيء شيء كسكه أورايوي فعبدوا إلهه عبوده وهو على كل شيء شيء كسك كل وقيره وقيلاريو وعبد إلهه حذف لا تدركوا الأفسار إلهين ما ماركون أدونك وهو يدركوا الأفسار إلهه وحول بواء قيسط واعتقر صومار استغنوا عنه كثرة مرف آخر ويعتند مؤمنين لكن أدونك مؤمن قال مننا ماركون وعوذك كرنا مرف وهو الله إلهي وكاننا حريصا ببالن مؤمنين تقولون هل قال الخبير أقوان تبالن يالسرين سوبان لا تدركوا الأبصار عنده إلهي مجارن الإلهي أركي كار وحلالك كارثمار وهو يدركوا الأبصار إلهي وَحْوَ وحوالباء أيوه أركاو والله الْخَبِيرُ الخبير جَاءَكُمْ جاءكم بصائر أدل الله إليكم حجوين بعيدين من ربكم حبكم الحقين إن واحد صاروا المخلوق أيه إن أوحدها لو ذاك أدل الضان وإن حضينه يحجوجون بان أيه إنتم أرجاءكم بصير وحيينتم حجد حجد إلهي الطوقة ربان سبحانه وتعالى من ربكم فمن أبصر روحه أكود روحه أدل هذا يحجوجون كإلهي سبحانه وتعالى هو أعرف أو حقه هو أرخ في النفس إنه حق فاعي أو أرخي استقم بفطرة نبت سفوت ريس ومن عمير روحي وحا الهي حجي سكي بالله ادي الله كتاب الهي اوو وينيه روحي كان نبهره تعالى عليه تعالى مش نبهره كا يرى غواغا اسغه نفس سو مخيالاي وما انا انهم مي لله ها عليكم تشنب حفير من لا عين يو مد ايال يو ايمان كانكو ارالين او قلبين يدين جاي مي وكذلك نصرف الآيات كما بينا تصرفنا هذه الآيات تنا ايرها وهو البعضين يسأو البعضين كذلك سأصل كان مصطف الآيات على لقوم صح. آية هو البعضين والي يقول سأودهن هو درست على فاطر طيف وينويون سانو البعضين لقام يعلمون درس حجرنا إياه إلهه وضانس سبحانه وسائرهم يمين سئوا هو البعضين من كه ما هو شيء ليك لا وحده لا إله, إله, إله هو عبد إلا حق هو مهيء وعدل عن المشركين المشركين سيقول أحد إشيء جيان يقول أحد سماه الله إلهي عبدوا الدانم وسدوه ما عشرة كشرك مصليم حدوا إلهي دان الروح شرك السمايين لها مرفق ضد كورالموحدين بيننا كلها لكن إلهي مد دون سبحانه وتعالى إلهي وحرى وراء النار نارها هذا ضد قريب وشراب صدته وين لها للمشركين وين لها للكفار وين لها للمنافقين وين لها للفساد وين مجرمين لها النار تلقيرو ولو شاء الله ما عشركوه هدون الهي الدوني لهمو سدونينا شركة مثلا ايض الشركة الثمانية اللي هدمرت وما جعلناك دمي الله يسمى دمانا يكوين عليهم تشوى حفظا الى عليها الهي كمدين تحفظ الكريه الجاسي بلو انما عليك البلاء جاسية كريهة طائبة وما انت مثل عليهم تشوى بوكيل مد متح الذين وكيل اوها الى عليمت واضي ايمان جريمت واذا ماتت سبحانه وتعالى وكيلك اجمعت ان ايمان كانت تشو ان اذكر اذا كيري قديم تاعيان كوصدر ولا تسب للذين ضقمون طوا ولا تصب عاين الذين كوي يدعون من دون الله اله غير كي يعاولين ايرادوا الاصنام طوا و الى يعاوديان و الهانهم كو كعيب فايسب الله و الىه يكون عايم عدوان ادو بغير علم علم انكم تمدو <تصفيق> كذلك ساسا نزيننا كما زينا لهؤلاء الالهه أصنام اصنام فايبرائيل زينا اقرن لكل أمة امه كسب كل يد عملهم ثم إلى ربهم رب العرش ومرجعك قد اوذن يا مخلوق الى حجيس انه قريا فينربهم الله رميا كانوا يعملون وحيان قوه ولا تسمع لينذا وان يروا وان بلغ قتايو ان سوحل رول وحسبي ذات فعل برط harbartayna tqaala soo mi jira oo hatta maslaha ku jirtaa iyo madalada ka imanayta ka badan haday maslaha ay ku jirayen gaalada la caayib lahayd oo diin soo ma ka ma hadana oo waxa jeeqiila doob akha fadrari halka ma marka gaalada hadda markad caydo ama wax ka sheegta wax dib ku samaysay dib ka samaysay ninka weyn dadka islaamka gaashinayaa jooji dib ka oo Sheikhul Islam min tayyir ka hayma Allah ayaa satar keneen idin jiro dib badnaa arslan ayaa wuxuu u jeediyay in khamradda laga hadlo markii dambayso yuhawayn soo isla ma wada jiraan ama amro ay skaad aan oo ka mashquulaan ee wa xaalana qamrada laga reebo marka ashaash iyo qwasho saa saar rawo soo ha sawan hunni zamanada waraa ilaahay u sii cilmiga iyo faanka iyo khibrad day soo ay kiyra oo hawo yahmi مرت على سماحنا وتعالى فيه قال الله وحي الله عونا عاينه هذا عايلان ديجي لما حي سونا إلهي عاين والجهل والجار وعلم إلهي يجي سماحنا وتعالى أووري أي عاين أصنام تاس العايزات ما ييجي ونقدر الحياة وقع إياه وإلهي وينك إلهي وينك إلهي وينك إلهي وينك إلهي وينك إلهي وينك إلهي وينك إلهي وينك إلهي إلا ندير عقوله وسوحان الله نويه هذاك قريشته وقال لهم أتريد إله يبان كورنا يديجه مركه حاجي اللي بيحاجيجنه لبيك الله شريف كله لبيك واسئلته عن كسران هل كان مركه له من كل زيام بديجه إلا شريفا والله تمدك واملك مركه يو إله الرويسن بهذا جهري يعيونا درتير يا مركي إذا يو حلق في إذا يو لبك كأيمر يكوي إنه إلهي بالعائ، مركو عائذ الله رويين وح وح بعند أمي زامق عائذ الله قد كتوب، أترى هذا وحى صويس، وحى كأيمر يي، أيوه، وحى لبك كأيمر يي، من فعالي صي مضرادك كوي، هذا مرض مضرادو بطن صاع، ممكن كداوي، وخلصنا يوها سفرات قص، لبك وين كأيمر، ولا تصبها عين، الذين كوي يدعون من الله. يدعون أي عابوذ إيانا ويبري إيانا ومن دولها إلهي كصدك يا يوي هكا عاينا قال هذا وحي عابوذ جنب ألي سبحانه وكذبت ممينتها الذاتين هكذا أيضا وصلان كدرته فيصبر الله إلهي يبنا عايان عاديا على أن ندرك الزغيرة علم كيديوهي علم العمر كذلك الساسا قالت أن أقرح إلهي إلا أي جاهل إلهي يجيب إلهي إلهي عايان هذه فورة وحلق الشيو كذلك لكل أمة عمره من ورل باب عمر قوامق ثم الى هذه مرجع صدقن الى رسول الله صلى الله قريش يعرضوا هي كودارتن بالله جهدا ايمان دارت المشرك بود بيته ومقيمها لين جاءتهم اياتنا فساتينج انت الى رسولك فودين سبحانه وتعالى ilaay ku dhaaran jireen baydeej jireen la injaahatum aat bay lahayor nabii mustaqil ciiso oo kale teebir oo ka mid ahna u soo dirway nabii carran aad uu soo diray carafta ka bash ila ambeedi hore ku ilsi iyo kala ah labila moosa iyo xeese iyo saale iyo heeri heeri ayat ci leeyo qara haddii no kaanta oo makhluuqaan quraanka ma waad am makhluuqay leeyu minno beha ayata way fumaayna yaano aadigaan korwayna هذا يقول لك بنيان باننا وهذا انت كلا إيمان كذلك فكريم إلهي سبحانه وتعالى عدد نجحه على بردك فكريم إلهي جاء معكمية البوران انت نرىك حيا الشام ورقل عنه نورك وبيالها النور هذا انت كلا إلهي هو أوداء إنك لو عن طهير إلهي رسولك إلهي ومد بريده والتراهي إلهي وبوران حيا ونبياله وبرده إلهي وإلهي أنت الصامة وما يفعركم الحاجة أنه أعيضه إ و نقللوه وأن شجين ووسي جذين أفئدتهم وروض طرئ حقة كسي جذين وأفسارهم أرجوان حقة كسي جذين كمان لقينا به قرآن كيحة حقة أول مرة مركوا جوه ريح مركوا مر رميا أورمين سيد الله سبحانه وتعالى أمد جذن وقلب بقوله حقة كمسي جذن صار صار حقة ووسي عاد قصة الله كانوا مرة أيام سبحانه وتعالى حوس إلهي دون ونقللوه وأن جدينا أكيدتهم يوا كما الثاني لم يؤمنوا به أين أورهم أين بين هذا كما لم يؤمن به ثانيا أورهم أن كتاب يه رسوله أو ولا مرة مرت وهو ريح ونذر ونكتع في تقيانهم بعض القادة ذه يعلمون يوا قوة السموم فبعض العدوسان يحجبون حقه ثانيا حيران بعض القادة ثانيا يوا ورعة سبحانه وتعالى والله أعلم